وَالَّذِينَ صَبَرُوا مُؤْتِظَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَطَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريةهم والملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.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 أولئك لهم اللعنة ولهم سوء التار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع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 Kellabine amin ve taqma in kulubhum bi zikri Allah. Ala